بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى ا ل القتل, القتل, القتل خطأ وصحبه ا صورا م ت ع د د ة لكل قسم م ن هذه الأقسام كما عرفنا القتل بالمباشره والقتل بالسبب وما يترتب عليهما من أ ح ك ا م والقتل إ م ا أ ن يوجد من شخص واحد و إ م ا أ ن يوجد من أ ك ث ر والذي ذكرناه في الدروس ا ل س ا ب ق ة هو القتل الذي يوجد من شخص واحد ومعنا ا ل آ ن فصل قصير يتكلم على القتل إ ذ ا وجد من شخصين فيقول ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى وجد من شخصين معا فعلان م ذ ه ق ا ن م ذ ف ف ا ن كحز وقدم وجد من شخصين معا زمن واحد فعلان م ذ ه ق ا ن للروح وبنفس الوقت مسرعان للقتل م ذ ف ف ا ن أ ي يسرع ا ق ت ل بهما كان حزي أحد ا ل ش خ ص ن عنق الرجل وقطعه ا ل آ خ ر قطعتين كل واحد من هذين الفعلين قاتل الحز قاتل والقطع قاتل أ و ك ا ن غير مجسسين أن لا يسارعان بالقتل ولكنه مات منهما كقطع ع ض و ي ن كان قطع أحدهما يده اليمنى وقطع ا ل آ خ ر يده اليسرى ومات من هذا القطع أو قطع أحدهما قطع يده وقطع ا ل آ خ ر رجله ومات من هذا القطع فيعتبر الرجلان من قبيل القاتلين عمدا فيجب عليهما ل ق ص ا ص وكذلك تجب عليهما ل د ي ة إ ذ ا وجبت بدلا عن القصاص وذلك لوجود السبب منهما في ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى وفي ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة وهناك صور أ خ ر ى يكون القط فيها صادر من أ ك ث ر من شخص كان أ ن ه ا ه رجل إ ل ى ح ر ك ة مذبوحه طعن إ ن س ا ن إ ن س ا ن ا و أ ث ب ت ه بالجراح حتى أ و ص ل ه إ ل ى ا ل ح ا ل ة التي يتحرك فيها ا ل إ ن س ا ن ح ر ك ة ا ل مذبوحه ب أ ن لم يبق ى معها إ ب ص ا ر ولا نطق ولا ح ر ك ة اختياريه ة حركة اختيارية ما يتحرك و إ ن لا إ ر ا د ي ة الشرط هنا أ ن تكون ا ل ح ر ك ة لا إ ر ا د ي ة وصل إ ل ى ح ا ل ة عيش ا ل م ذ ب و ع يعيش عيش ا ل م ذ ب و ع يعني لا بد أ ن ه سيموت لم يبق ى معه نطق ولم يبق ى معه إ ب ص ا ر ولم يبق ى معه حركه ا خ ت ي ا ر ي ة ثم جنى عليه رجل آ خ ر الاول أ و ص ل ه إ ل ى حركه ا ل م ذ ب و ع والثاني جنى عليه فمن الذي يعتبر قاتلا منهما ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى التي كانت معنا القتل ب س ب إ ي ل الرجلين كان بسبب الفعلين أ ح د ه م ا حز عنقه والثاني قطعه معا, معا. فالقتل ض ر ف ف ع معا ل ل ا ا ن ينسب إ ل ي ه م ا قطعا وكذلك لو قطع أحدهما يده اليمنى و ا ل آ خ ر يده جسرة ا يده و ا ل آ خ ر ر ج ل ى ومات بسبب قطعين فالموت ينسب إ ل ى الرجلين فلا شك أ ن ه م ا قاتلان يشتركان في ج ر ي م ة القتل ويجب عليهما ل ق ص ا ص او يجب عليهما الديه ا ل ص و ر ة التي م ع ن ا ا ل آ ن لا ا ل أ و ل أ ن ا ء الى ح ر ك ة ا ل مذبوح وميت قطعا ولكن الثاني جاء وجنى عليه فمن الذي يعتبر القاتل قال الذي يعتبر القاتل منه ما هو ا ل أ و ل ل أ ن ه سيره الى ح ا ل ة ا ل م ذ ب و ئ وميت سيئ قطعا والثاني قد يعذر ل أ ن ه جنى عليه جنايه ة أخرى يعذر ي ل ج ن ا ت ولكن م ا ي ع ت ب ر جانيا ل أ ن الذي جنى في ا ل ح ق ي ق ة هو ا ل أ و ل ولولا ج ن ا ي ة الثاني لمات هو ميت ميت وصل إ ل ى ح ر ك ل م ذ ب و ع والثاني لم يعمل شيئا في الموت عمل الثاني ما أ ف ض ى إ ل ى الموت ولذلك لا يكون عليه شيء سوى ا ل ت ع ذ ي ر قال كما لو ق ط ع عضوا من ميت ل أ ن ه ما عمل شيئا الثاني يعزر ل ه ت ي حربه هذا ا ل إ ن س ا ن بجنايته ا ل ث ا ن ي ة عليه كما لو قطع عضو إ ن س ا ن ميت ف إ ن ه يعذر ل أ ن ه انتهك ح ر م ة الميت الميت عندنا في ا ل إ س ل ا م له ح ر م ة ك ح ر م ة الحي ولكن لو أ ن إ ن س ا ن ا قطع ميتا قطعتين أ و حج عنقه و قطع طرفه ما يقتص من ا ل إ ن س ا ن ما يقتل ما يقطع عضوه و إ ن م ا يعذر لانتهاكه ح ر م ة الميت هذه هي ص و ر ة من الصور ص و ر ة ث ا ن ي ة جنى إ ن س ا ن على إ ن س ا ن ولكنه ما أ و ص ل ه إ ل ى ح ر ك ة المذبوح وقبل أ ن يصل إ ل ى ح ر ك ة المذبوح جنى عليه إ ن س ا ن آ خ ر ف إ ذ ا كانت ا ل ج ن ا ي ة ا ل ث ا ن ي ة م ج ف ف ة ب أ ن ه ا ب س ر ع ة للموت بعد الجرح الذي أ ح د ث ه الجاني ا ل أ و ل فالثاني يعتبر القاتل ولذلك يجب عليه القصاص ل أ ن الجرح إ ن م ا يقتل ب ا ل س ر ا ي ة لو جرحه ما اوصله إ ل ى ح ر ك ة المذبوح عايش مجروح مجني عليه فكل ج ن ا ي ة فلو مات هذا ا ل إ ن س ا ن سيموت ب س ر ا ي ة الجرح كما ذكرنا في صور القتل العنز لو أ ن إ ن س ا ن ا جرح إ ن س ا ن ا آ خ ر ومات هذا ا ل إ ن س ا ن من الجرح ب ا ل س ر ا ي ة سارت آ ل ا م الجرح إ ل ى الجسد سارت آ ث ا ر الجرح إ ل ى ب ق ي ة الجسد فمات مات للتراي ولكن لو أ ن إ ن س ا ن ا جاء وحج عنق الاخر ما يقال مات للتراي و إ ن م ا مات ب ا ل م ب ا ش ر ة قتله ب ا ل م ب ا ش ر ة وهنا ا ل أ و ل ج م ع ع ل ي ه ج ن ا ي ة جرح ه ما اوصله إ ل ى ح ر ك ة المذبوح ما يقال إ ن ه سيموت ولكن الثاني جاء وحج عنقه جرحه جرحا مجففا جرحه جرحا قاتلا قتله ب ا ل م ب ا ش ر ة لو لم يقتله الثاني كان يوجد احتمال أ ن يموت بسبب الزرح الأول ب سرايه ب ب ا ت الجرح ا ل أ و ل الاحتمال قائم ولكن ان تعارض عندنا ا ل م ب ا ش ر ة مع ا ل ت ر ا ي ه فمن الذي يقدم منهما وقدموا المباشره لانها قاتله قطعا بينما الجرح الثاني قبل الانتهاء إ ل ي ه ا إ ل ى ح ر ك ة المذبوح ف إ ن ذ ف ف أ ي الرجل الثاني ل أ ن جرح جرحا يسارع في الموت كحز ل ل ر ق ب ة بعد الجرح ا ل أ و ل فالثاني قاتل ل أ ن ه قتل بالمباشره ة ف و الأول أشعر الأول لو جرح وجرحه قد يبضي إلى الموت وقد لا يبضي إلى الموت ماذا يوجد وعلى الأول لا ماذا قال قطاص العضو مال بحسب الحال إلى إلى عليه أشعر جرح بحسب قد يبضي يبضي إ ن كان قد قطع عضوا ت ع ل ي ه قصاص العضو و إ ذ ا لم يكن قطع بعضو بان جرح ج ر ا ح ة الجراحات لها أ ح ك ا م س ت أ ت ي معنا بالتفصيل فيعاقب على حسب الجرح الذي أ ف ض ى به إ ل ى ذلك ا ل إ ن س ا ن فهذا ا ل إ ن س ا ن الذي مات ب ا ل ن س ب ة للذي ذ ف ف و أ س ر ع القتل ي ق ت ص منه و ب ا ل ن س ب ة ل ل أ و ل ننظر إ ل ى ا ل ج ر ا ح ة التي أ ح د ث ه ا ونعاقبه بناء على هذه ا ل ج ر ا ح ة ولكن لا يعاقب عقاب القاتل و أ م ا إ ذ ا جرحه الثاني أ ي ض ا جرحا عاديا ما زفف ما جرحه جرحا م ذ ف ف ا ما باشر القتلى و إ ن م ا جرحه ا ل أ و ل جرحا وجرحه الثاني جرحان أ ولو قطعه ا أ ل من م ك ان وقطعه انسانا ل آ خ ر م مكان مات منهما المقطوع فإنهما ذلك كالصورة ذكرناها كقطع يعتبران قاتلين الأولى التي يعتبران قاتلين فعند عضوين آخر ب ر ي ويختص ة م ل ل ر ج ي ن أن إنسانا ولو مريضا ا ل آ ن ما في ج ن ا ي ة من إ ن س ا ن ولكن يوجد عندنا إ ن س ا ن مريض في مرض الموت في ح ا ل ة النزع فجاء إ ن س ا ن وجنى عليه فقتله ا ل إ ن س ا ن ولو كان في ح ا ل ة النزع لكنه قد يعيش العمار بيد الله فقد يصل ا ل إ ن س ا ن ل د ر ج ة ميؤوس منها ولكنه يعيش وهذه ليست ص و ر ة ن ا د ر ة في ا ل ح ي ا ة و إ ن م ا تقع ب ك ث ر ة و إ ن كانت نسبتها ا ل م ئ و ي قليلة ة ل جدا نسبتها ا ر ي ا ض ي ة ق ل ي ل ة جدا ب ا ل ن س ب ة لاعداد البشر الذين يموتون لكنها من حيث ا ل أ ع د ا د هناك أ ع د ا د ك ث ي ر ة يصل ا ل إ ن س ا ن لحاله ا ل ي ا منه وبعد ذلك يشفى و ي ذ ج ر حيا ف إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن في حاله النذر وجاء إ ن س ا ن آ خ ر وجنا عليه ف إ ن ه يجب القصاص على ا ل إ ن س ا ن ا ل آ خ ر ل أ ن موت هذا الانسان غير محقق و ا ل آ ن هذا ا ل إ ن س ا ن يعتبر قاتلا يقينا وننتقل ا ل آ ن إ ل ى فصل آ خ ر يتكلم على موضوعين الموضوع ا ل أ و ل هو أ ر ك ا ن القصص متى يجب القصص على ا ل إ ن س ا ن عرفنا في الان ف ص ل ل ل أ أ و و أنواع وعرفنا ا القتل عرفنا أنواع القتل وعرفنا الآن ع ص و ر ة من صور القتل وهي ما إ ذ ا صدر القتل من شخصين معا أ و على الترتيب الان نريد أ ن نعرف أ ر ك ا ن القصاص ويتكلم هذا الفصل أ ي ض ا على حكم ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا قتل بظن تبين له خطاك كان قتل إ ن س ا ن ا يظنه مرتدا فبان انه مسلم أ و يظن أ ن ه حربي فبان انه ليس حربيا فماذا يترتب على هذا الظن أ م ا أ ر ك ا ن القصاص ف ث ل ا ث ة القتل و القاتل والقتيل المقتول قتل وقاتل وقتيل أ م ا القتل فقد عرفنا أ ن و ا ع ه و أ ح ك ا م ه وماذا يترتب عليه بقي عندنا ركنان وهما القاتل والقتيل والموضوع الثاني وقد ه و لو ما ت ثبت ل له إنسانا بغن خطأه و ق ابتدا ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى لهذا الشق الثاني من هذا الفصل وبعد ذلك تكلم على أ ر ك ا ن القتل أ ر ك ا ن القصاص فقال قتل مسلما ظن كفره راى انسانا في دار الحرب ليس في دار ا ل إ س ل ا م في دار الحرب ك ي في ف م ع ن ى بما لو قتله في دار ا ل إ س ل ا م راى انسانا في دار الحرب يعظم الهه الكفار كان راه مثلا يسجد لصنم أ و ينحني امام صنم يعظم الصنم أو عليه زي الكفار لبس لباسهم. الالبسه م انواع ل ل أ أ ب س ة هناك أ ل ب س ة م ش ت ر ك ة يلبسها المسلم ويلبسها الكافر وهناك أ ل ب س ة م خ ت ص ة ب ا ل ك ف ا ر كلبس ا ل ق ب ع ة أ و لبس ا ل ظ ن ا ر الذي يلبسه الروبان أ و وضع الغيار في الماضي كان كان لاهل ا ل ذ م ة لباس خاص بهم أ و ع ل ا م ة توضع على ظهورهم حتى يعرف أ ن هذا الرجل لماذا ل الكفار عن المسلمين لأن في كثير من ديار الإسلامية هناك لباس خاص للمسلمين مثلا في بعض البلاد الإسلامية في جنوب الشرق آسيا لا يلبس ل ك كثير هناك ف في في في ا مما ديار خاص آسيا ا ر من يبيز بعض جنوب ب عن ي و ن ل يلبسون الذي يلبس الإذار مسلم الرجل الآخر له لباس فلو الشكل إ ذ ا ما رأاه بهذا ر آخر يختص به فلو رأاه بهذا الشكل في دار الحرب يلبس زي الكفار فقتل ولكنه في الحقيقه هو مسلم وظنه كافرا راه يعظم الصنم يعظم وثن من الاوثان يعظم كافرا من الكفره ة عظم وثنه او تمثاله او ما شابه هذا فقتل وهو يظن انه كافر ما يعرف انه مسلم قال لا يجب عليه القصاص للعذر الظاهر اولا هو في دار الحرب وثانيا بدر منه ما يدل على انه كافر إ م ا بتعظيم قلم أ و اتخاذ زي للكفار أ و ما شابه هذا نحن لا نحصر الصوره في هذين, في هذين العلامتين هناك صور ك ث ي ر ة بدر منه شيء يعمله الكفار وهو يعمله مثلهم يعمله كعملهم فظنه ك ا ف ر فقط ل ق ما يجب عليه ا قصص ع ن ي ع بقر ا د ة ب أ ي شيء مما يعمله الكفار فلا يجب عليه القطط لهذا العذر لكن هل تجب عليه الديه ة حرمة الإباحة في الشافعي نفسه فدار في فيها فيها القولين لأمرين التي هي دار الإباحة. فدار مقيم ويقن المقيم فيها. والشيء الثاني أظهر لأنه أسقط أن أ رحمه الله بمقامه هذا بدار الحرب دار دار لإمامنا تعالى قال الحرب مقتال الإنسان والشئ نصل ن عمل عملا يؤكد كفره أو يؤكد او ظ ا ه ر ة كفره بان عظم صنما او ما شاب هذا من الاعمال هذا فلا يجب عليه لا قصاص ولا تجب عليه ديار ولكن هل تجب عليه ة ق هل تجب عليه ا ل ك ف ا ر ة قطعا في ق و ل ه تعالى وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحريروا رقبه ومن هنا بمعنى فيه أي وإن ك اي ن وان م عدو إ كان في قوم عدو لكم وهو مؤمن, مؤمن, مؤمن فتحذيره رقبه لا بد له من الكفاره واما القصاص واما الجيه فيسقطان لما ذكرنا من السبب هذه حاله, حالة ثانية قتل ليس في دار الحرب و إ ن م ا قتله بدار ا ل إ س ل ا م قتل إ ن س ا ن ا مسلما ظنه كافراً. كافرا وهناك ظنه كافرا ل ا ي ت فقط ظن الكفر لا بد أ ن يظن حرابته أ ي ض ا هناك في الصوره الاولى التي ذكرناها القصاص لماذا تجب عليه القصاص وتجب عليه الديه بدلا من القصاص لا يجوز له قتل هذا الرجل ف إ ذ ا قتله في دار ا ل إ س ل ا م ف إ ن ه يجب عليه القصاص أ و تجب عليه ا د ي ة العفي ة عن القصاص هذه ا ل ص و ر ة الثانيه ة صورة ثالثة مما يقع ي ف الخطأ الظلم إنسانا مرتدا أو جميا أو عبدا مرتدا أو جميا أو عبدا فقتل أو أو أو أو في من عهد عهده ظنا انه مرتد أ و ذمي و عبد أ ي ما زال على هذه ا ل أ و ص ا ف او ظنه قاتلا ل أ ب ي ه قتل أ ب و ه قبل ف ت ر ة واشتبه ب إ ن س ا ن أ ن ه قاتل أ ب ي ه فقتله ثم تبين له خلاف هذا تبين له المرتد أو الظمي. ظنه ذميا ثم تبين الظمي ذميا ظنه أنه وظن الناس له إسلام مسلم أسلم ثم أو ال... ا وظن الثالث عبدا ف الرابع انه قاتل ابيه وتبين له انه ليس بقاتل ابيه فماذا يجب عليه قال فالمذهب وجوب القصاص يجب عليه ادي في تبيني طبعا عبرة بالظن قاعدة العامة الواقع القصاص القصاص الى الامر الى هذه خطه اما واما نظرا ما البسيطة الامور هذا نفس في لا عبره بالظن البين خطؤه فلانه ي هذه ا ح ل ة م توسيع نحن لا عبر ط قتله, قتله متعمدا وتبين لنا ان قتله كان عدوانا والظن لا ينبح ا الناس, الناس. الظلس لا ف القتل كان من المفترض به قبل أ ن يقدم على القتل أ ن يتحقق و أ ن يتبين و أ ن يعرف أ ن هذا ا ل إ ن س ا ن كما يظن أ م أ ن ه خلاف ما يظن و لاسيما ان أ م ر القتل ليس بالامر السهل أ م ا أ ن يقدم هكذا بمجرد ظني على قتل البشر فهذا لا يجوز وبناء على ذلك فلا بد من القصاص على هذا ا ل إ ن س ا ن القاتل ولا ع ب ر ة بما ظنه مما يمكن ان يقع فيه الخطأ أيضا يمكن يقع أن فيه الظن أ ن ي أ ت ي إ ن س ا ن لمريض ويضربه إ ذ ا كنتم تذكرون حينما تكلمنا على صور القتل بالسبب لو ح ت ج ن إ ن س ا ن ا ومنع عنه الطعام م د ة يموت بمثلها قلنا هذا المسجون إ م ا أ ن يكون به جوع سابق أ و لا يكون به جوع سابق وبناء ذلك يختلف الحال إ ن لم يكن به جوع سابق مثلا يحتمل ث ل ا ث ة أ ي ا م مثلا وبناء إ ذ ا كان ه جوع سابق م يوم و ح د يحتمد لأن يومين و ب ا على ذلك إ ذ ا منعه أ ك ث ر من يومين فيكون قاتلا عمدا وميزنا بينما إ ذ ا كان يعرف الحال أ و كان يجهل الحال بالتفصيل القبيل بالظن فضربه بالسياس ضربا تكلمنا على هذا الموضوع هذه الصورة التي معنا الآن هذا فيها ناتج هذا المريض على ولكن إلى أتى من عن هذه خطأ خطأ ظن يقتل المريض ولكنه ل ا يقتل, يقتل المريض ص ح ح ي ضربهضربا فمات منه قال وجب عليه القطار ل أ ن ي انا ما اعتبر الان الضرب هذا الضرب ما دام لا يقتل الصحيح لما تكلمنا على اقسام ع عن القتل قلنا هذا قتل شبه عامل م ل ل ق ن هذا قتل شبه قتل ع ولكنه هنا ما ضرب إ ن س ا ن ا صحيحا و إ ن م ا ضرب إ ن س ا ن ا مريضا وهذا الضرب كاف ل أ ن يقتل المريض هذه ا ل ص و ر ة ك ص و ر ة من يحبس يوما واحدا وكان به جوع سابق لا يستطيع أ ن يصدر أ ك ث ر من يوم و ا ح د هذه الصوره كتلك ا ل ص و ر ة فهنا ضربه ضربا يفضي إ ل ى موت المريض فيجب عليه ا ل خ ط ا ع مع انه لو ضربه للصحيح لما مات لاننا نحن ننظر الى ا ل ح ا ل ة ا ل ر ا ه ن ة لا ننظر الى الضرب الذي يكون للصحيح وطبعا هذا يختلف باختلاف نوع المرض فاذا كان الانسان مريضا مرض القلب مثلا مثلا وكان الضرب البسيط يفضي الى موته يعتبر قاتلا م ض ر ب واحد بعض المرضى يتحمل ع ش ر ة اشتياط نعم اذا ضربه ع ش ر ة يقتل يعتبر جانيا بعض المرضى يتحمل م ئ ة صوت ف إ ذ ا ضربه م ئ ة يعتبر جانيا نعم ولو كانت ا ل م ئ ة لا تقتل الانسان إ ن ه ا الصحيح وأما لو ضربه ضربا يقتل الصحيح لو يقتل م ضربه فطبعا من باب يجب القصاص أولى أنه يجب عليه م أ ل ة ضرب ل يقتل المريض ولا يقتل السليم تكلم لها ل م ربما ر ضربا ي فيها ض وضع ضوابط ك ه لو ك الصحيح ن ي ق ت ا ل وضربه للمريض ومات للمريض فقطعا لا خلاف ف ق لا ا ل بين الفقهاء في أنه منه هذا ا جانيا ء في يقتط ويعتبر أنه منه ه ب ا ل ن س ب ة ل ل خ ط أ الذي يمكن أ ن ينتج عن الظن قتل خ ط أ ناتج عن ظن خاطئ ننتقل ا ل آ ن إ ل ى الموضوع ا ل أ س ا س ي لهذا ا ل ق ص ل أ ل ا وهو أ ر ك ا ن ا ل ق ط ا ب أ م ا الركن ا ل أ و ل وهو القتل فقد عرفنا تفاصيله في ا ل أ ب ع ا د ا ل س ا ب ق ة بقي عندنا ركنان آخران. الا وهما القاتل والقتيل متى يكون القاتل قاتلا هل كل قاتل يعتبر قاتلا لا طبعا لا ل أ ن بعض القتل يكون بحق وبعضه ا ل آ خ ر يكون بغير حق والقاتل قد يكون مكلفا وقد يكون غير مكلف قد يكون ممن يقتص منه وقد يكون ممن لا يقتص منه ولا أ ق و ل لا يقتص منه لمنصب لا ما عندنا هذا نحن في ا ل إ س ل ا م و إ ن م ا لا يقتص منه ب أ ن كان أ ب ا للمقتول ل أ ن قتل ولده على التفصيل الذي سنذكره نعم وبناء ذلك لا بد لنا أ ن نعرف متى يكون القاتل قاتلا ي ت و ج ب قتله القصاص منه فيشترط في القاتل أ و ل ا وقبل كل شيء أ ن يكون مكلفا ويشترط لوجوب القطاط او الديه في القتيل او في طرف من اطرافه الديه ما تجب في ح ا ل ة في القتل فياتي معنا ان الديه ك ا م ل ة تجب في حالات كثيره ة من ج ل ت ا القتل قفعا اذا قتل انسان تجب فيه الديه القطاف لا يجب الا اذا مات الانسان قتل ولكن تجب تجب هذه اذا لم يجب لم يجب ان من الانسان فيه يمت يقتص اما لم ما ب القصاص ت الحالات فتجب حالات ل المدية ل إذا طرفا ا قطع يقطعه ق طرفه بعض كثيرة في في الذي هو القتل ي ع ن ي به م ا يقتص من ا ل إ ن س ا ن بالقتل إ ل ا إ ذ ا جرح جرحا افضل الى القتل أ و قتل ب ا ل م ب ا ش ر ة ولكن ا ل د ي ة تجب في حالات ك ث ي ر ة من جملتها أ ن يعفو صاحب القصاص عن القتل الى الديه فشرط القاتل أ ن يكون مكلفا هذا الشرط ا ل ا ج م ا ل ي وشرط القتيل أن يكون معصوم、الدني. ان ل د يكون معصوم الدم فيشترط لوجوب القصاص في القتيل ا ل إ س ل ا م ف إ ذ ا لم يكن مسلما ما يجب القصاص على قاتله إ ن كان مسلما على التقصير الذي سنذكره هناك الكلام على القتيل. أولاً يكون مسلماً. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره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 القاتل من تفصيل متى ن ف فالقتيل ص ي ل ت م يكون ع ن ي ي معصوم الدمي متى يكون القتيل د م متى ي يكون ا ل معصوم الدم يوجب قتله ا ل ق ص ا ط إ م ا أ ن يكون مسلما و إ م ا أ ن يكون م س ت أ م ن ا إ م ا بعقد ا ل ذ م ة من أ ه ل ا ل ذ م ة بعقد ا ل ج ز ي ة و إ م ا ب ا ل أ م ا ن لقول الله تعالى ق ا ت ل الذين لا يؤمنون بالله ولا, الاخر ولا يحرمون و ولا م الآخر ي ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا ا ل ج ز ي ة عن يد وهم صاغرون فإذا فلا فأجله وإن أعطوا الجزية فلا يجوز وأما بقوله تعالى وإن أحد من المشركين التجارك كلام الله للمستأمن أحد أبلغه مأمنا يجوز بقوله قتلهم يسمع بنسبة من ثم حتى ف إ ذ ا ب ا ل ن س ب ة للقتيل حتى يقتص من ق ا ت ل ه إ م ا أ ن يكون مسلما معصوما ا ل ج م ي و إ م ا أ ن يكون ذميا و إ م ا أ ن يكون م ت أ م ن ا مستجيرا وهناك شروط أ خ ر ى طبعا مع ا ل إ س ل ا م و ا ل أ م ا ن ب ا ل ج د ي ة أ و الجوار الا يكون قائلا الا يكون قاطع طريق هذه شروط م ع ر و ف ة طبعا ما يتكلم عليها تتكلم على الإنسان متى يكون فيشترط لوجوب القصاص في القتيل إ س ل ا م أ و أ م ا ن ن اما ل أ ن إما بالجزيه و إ م ا بالجوار وبناء على ذلك لما أنه يشترط الإسلام أو الأمان أنه أو يشترط للمقتول حتى يقتص من قاتله قال يهدر الحربي الحربي مهدر دمه لو قتل إ ن س ا ن حربيا ما يترتب عليه شيء لقول الله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وكذلك المرتد دمه ه ذ ر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ومن صيغ من صيغ العموم فالحربي مهدر الدم والمرتد مهدر الدم واما إ ذ ا كان عندنا إ ن س ا ن عليه قصاص ل أ ن قتل إ ن س ا ن ا آ خ ر هذا محكوم عليه بالقتل لنفترض ان ولي الدم لم يعفو عن القصاص إ ل ى الديار طالب بالقتل ا ل آ ن هذا لابد أ ن يقتص منه لكن من الذي يقتص منه الذي يقتص منه القاضي ب و ا س ط ة سلطته عن طريق م ن ف ز ه ا ل ا م ع ن د ل او ل أ ن ي ك ت ي القتلى لوالي الدم له هذا. ولكن هل يجوز ل إ ن س ا ن آ خ ر أ ن يقتل هذا القاتل هل يعتبر هذا القاتل ل أ ن ه ق ت ل و التحقق صاف هل يعتبر مهدر الدم مطلقا لكل إ ن س ا ن كالمرتد و ا ل ح ر ب أ م أ ن ه مهدر الدم ب ا ل ن س ب ة ل و ل ي ل و ل ي الدم الذي لم يعفو عن القصاص إ ل ى الدياه قال ومن عليه قصاص فهو معصوم على غير المتحف ت غ ي ر ه من الناس ف إ ذ ا جنى عليه إ ن س ا ن آ خ ر ولو كان يعلم ا ل ح ق ي ق ة يعلم أ ن هذا ا ل إ ن س ا ن قد قتل و أ ن ولي الجن ي لم يعفو على مال على د ي ا و أ ن ه يريد قتله فقام وقتله قال يقتص من هذا القاتل ويقتل ل أ ن هذا ا ل إ ن س ا ن مهدر الدم وجب عليه القصاص ب ا ل ن س ب ة لولي الدم و أ م ا هذا ا ل إ ن س ا ن ا ل آ خ ر فليس من حقه أ ن يقتل نهائيا فيعتبر قاتلا عمدا عدوانا فيجب عليه القصاص ف إ ذ ا قتله غير المستحق اقتص منه لقوله تعالى ومن ما ا ق لو الله تعالى فقد جعلنا سلطانا عليه ل فقد قال فقد جعلنا عليه سلطانا لجاز قتله من ولي الدم ومن غيره ولكن الله تعالى قال فقد جعلنا لوليه سلطانا فختص السلطان بالولي فلا يجوز لغير الولي أ ن ي ق ت ص منه إ م ا القاضي و إ م ا الولي و أ م ا الزاني هذه س و ر ة أ خ ر ى ليس قاتلا القاتل مهدر الدم ب ا ل ن س ب ة لولي الدم لا لغيره طيب و الزاني. الزاني المحصن ز ا ن ي الزاني الذي ليس م ح ص ن هذا ما يقتل من قتله يقتل به أ ي ا كان القاتل ل أ ن حده أ ن يجلد م ئ ة جلده ولكن إ ن كان محصنا فحده الرجم حده أ ن يموت الرجم و س ي ل ة للموت فلو قتل بغير الرجم يكون ه ن ا ك خطا في التنفيذ ولكن ما يقال إ ن ه جنى فلو أ ن إ ن س ا ن ا محصنا زنى وثبت زناه إ م ا ب ا ل إ ق ر ا ر و إ م ا بالبينه فهل يعتبر دمه مهدرا كالحربي والمرتد قال إ ن قتله جمي أ و الان سيقتل ولكن من الذي يقتل أ ي إ ن س ا ن يقتله قال إ ذ ا قتله مسلم فلا يقتل به ل أ ن هذا ا ل إ ن س ا ن مهدر الدم ولا بد أ ن يقتل ولا و س ي ل ة للعفو ب ا ل ن س ب ة لولي الدمي في اخر ل ق ا ظ ه ولذلك قتلنا قاتله إ ذ ا كان غير ولي الدمي و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للزحفن إ ذ ا زنى فلا سبيل للعفو عنه ما يستطيع أ ح د في الدنيا أ ن يسامحه ويعفو عنه وبناء ذلك لو قتله مسلم لا شك أ ن يعتدى على سلطه القاضي ي ع ز ر ه القاضي لكنه يقتص منه ما يقتص منه ل أ ن هذا الرجل م ه د ر الدم و أ م ا إ ن قتله ذ م ي فلا ل أ ن المسلم لا يجوز ل ذ م ي ان يقتله لا يسلط عليه ا ل ذ م وان ه ذ و إ كان محصنا قد ز ن ا و أ ه ج ر دمه إ ل الا أنه ما ا ز م م س ل ع انه ي ا إلا أ ما زال مسلما عاصيا و إ ذ ا كانت الحدود التي تقام على ا ل إ ن س ا ن جوابرة فالنبي ح د الذي سيقام عليه سيطافره عليه م المعطية وإذا كان واعترف و قد أقر ت ف ا ل ن ب عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال في ا ل م ر أ ة التي رجمها تابت ث و ب ة لوزعت على أ ه ل ا ل م د ي ن ة لوسعتهم فنحن لا نكفر واحدا من اهل الطبله بذنب هذا عاصم لله تعالى وبناء ذلك مازال مسلما عاصيا فلا ي س ل ق عليه الذمي فاننا نقتله به قال والزاني المحصن إ ن قتله ذ م ي قتل به ل أ ن ه لا تسلط له على المسلم و أ م ا إ ذ ا قتله مسلم فلا يقتص منه في عندنا لان أ ي ن ل هذا الرجل م ه د ر الدمي ولا بد أ ن ه ميت ا ل خ ط أ الذي ارتكبه هذا ل أ ن ه اعتدى على سلطه القاضي فيعززه القاضي فقط ولا يقتل بهذا الزاني المحصن هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل ق ت ل إ ذ ا يشترط في القتيل حتى يوجب قتله القصاص ان يكون معصوم الدمي اما بالاسلام و إ م ا بالامان أ م ن أ يكون إ م ا ب ا ل ج ز ي ة و إ م ا بالجوار و أ م ا الركن الثالث وهو القاتل عرفنا إ ج م ا ل ا انه يجب أ ن يكون مكلفا فيشترط به أ ن يكون بالغا يغري ان يكون مكلفا ً من هو المكلف المكلف هو البالغ فالصبي لا يجب عليه القصاص ويجب يكون فالمجنون لقول وسلم وعن وعن المجنون حتى يفيق. إذن يجب أن يكون يجب عليه النبي عليه الصبي يبلغ يستيقظ يفيق يجب بالغاً ذهب أن أن عن عن النائم إذن عاقلاً رفع عاقلاً عقله لا القصاص الله القدم ثلاث فإذا صلى حتى حتى حتى ما القصاد يجب عليه وقد ل لهذا ك ن ا ع ل بالجنون إما ما منه وهذا عرفنا أن يكون يتص و ق يذهب العقل بوسائل أ خ ر ى قد يذهب, بالأدوية يصير وقد يذهب بالسكر والسكر إما أن يكون بالتعدي أ أن د وقد و كالمجنون والسكر يكون ي يصير يذهب ة بالسكر إما ا ل ب ب أ ن يسكر باختياره و إ م ا أ ن يكون ب ا ل إ ك ر ا ه أ و ا ل إ ل ج ا ء الذي ذكرناه في الدرس الماضي وبناء على ذلك ليس كل ذهاب للعقل يجعل ا ل إ ن س ا ن غير قاتل إ ن كان مجنونا ذهب عقله بالجنون هذا غير قاتل ف إ ذ ا ذهب عقله بالسكر قال السكران المتعدي بسكره يجب عليه القصاص إ ذ ا قتل في ح ا ل ة السكر ل أ ن ه مكلف وهو الذي تعدى بسكره فاذهب عقله ولاننا لو قلنا إ ن السكران لا يقتص منه لهان على الناس أ ن يسكروا ويقتلوا اذا أ ر ا د إ ن إنسان س ا ن يقتل انسانا قبل أ ن يقتل و يسكر وبعد ذلك يقتله والسكران يعني ما يفقد الوعي الكامل يعني ما جربنا نحن السكر ولكن نرى من حال, من حال السكران أ ن ه ي ق ت ل عدوه ويضربه ص ح ي ح و يمكن يكون مهتز ربما يسقط ولذلك ك ن وسنقو في فليس الحديث بعض أعصابه الحالات تشتد وتتوتره من, من إ ا كان أسقطنا ق ص ا ا عن ل س ر ا إنسان ن كل ي قالوا ت يقتل ل ذلك يسكر ويسقط وبعد عنه ق ص ا ل ذ ك ق ل و اذا إ ذهب العقل بالتعدي بالسكري فهذا يجب أ ن يقتص منه وثانيا العدوان هذا المرقبين الأحكام بالأسباب جعل الله تعالى القتل العمز جعل ربط سببا في على ذلك لا. اذا سبب على هواוף قلنا إ ن ه مكلف فلا إ ش ك ا ل إ ذ ا قلنا إ ن ه مكلف فلا إ ش ك ا ل اختلف الفقهاء هل ا س ت ك ر ا ن مكلف أ م غير مكلف هم قالوا تترتب ا ل آ ث ا ر على اعماله لانه مكلف ام تترتب ا ل آ ث ا ر على أ ع م ا ل ه من قبيل ربط الاسباب ب ا ل أ ح ك ا م من قال إ ن ه مكلف فلا يحتاج لشيء هذا مكلف عليه فأقمنا العزل مكلف ومن قال إ ن ه غير مكلف ك ي ف تقتله وهو غير مكلف قال من قبيل ر ب ط ا ل أ ح ك ا م بالاسباب أ س ب ب شعل الله القتل العمد العدوان الله القتل ب ن منه مثل النائم تكلمت عنه أنا قبل هذا الدرس في دروس سابقة قلنا إذا كان الإنسان نائماً مرفوع عنه ا هذا الدرس سابقة إذا القلم ء على مرفوع ذلك مثل تكلمت قبل يقتص في دروس وهو غير مكلف في ح ا ل ة النوم لكنه لو أ ت ل ف شيئا ف إ ن ه يضمنه في ح ا ل ة النوم كما لو انقلب على شيء ئ فكثره ف إ ن ه يضمن والضمان ه ن ا ل ي ت ه لانه مكلف لا هو مكلف ولكن قبيل الأحكامي ربط ان ل أ س ب ب ا م قلنا ب الحكم الشرعي الوضعي جعل الله تعالى الاستافى جعل ل م ض سببا س و ء صدر عن ع ان ق ل أو صدر ع مجنون عن عن ن أو أو صدر صغير صدر عن كبير كله وهنا أيضا. إن قلنا إن التكران م م مكلف فنقيم عليه الحد انه مكلف و إ ن قلنا إ ن ه غير مكلف فمن قبيل ربط الاحكام أ س ب ب ا ل أ بالاسباب ل أ ن ن ت ي ج ة و ا ح د ة ليس المهم عندنا نوع المشروب المهم عندنا أ ن ه أ ز ا ل عقله في و س ي ل ة من الوسائل متعديا و أ م ا الذي أ ك ر ه على الشرب أ و أ ل ج ئ إ ل ي ه قال فهذا كالمجنون ما ي ق ص منه انه ليس له دخل في هذا إ ذ ا فتحوا فما إ ن س ا ن وصبوا فيه خبر حتى سكر فقام وقتل ما يعتبر قاتلا إ ذ ا كان المجنون ما يكلف ما يصير قاتل الملجأ من باب هذا زال عقله وهذا زال عقله والمجنون قد يكون بعض الحالات يكون الجنون ح ا ا ا ل ل ت يكون م ت ف ق ب ع ض ا ل ح ا ل ا ت ي ك و ن ا ل ج ن ن جنون و متقطع الى ال ذ ي ألجي ل إ السكر وسكر ما ليس له جقل لهذا نهائيا ا نعم ي ب د ا ل ص ب ي يكون يكون ما قاتلاً ما م قاتلا ك ل في ا ف بعض ا ل ل حال ل ح ا ا ا ت تتردد في إ ن ه ا ن أنبالغ أدوى الصبي أن وحينما كان قتل ب ي ا أ م كان بالغا ربما ت أ ت ي عندنا ص و ر ة من هذا الصور قال وبناء ع لو ى ذلك ينظر في القاتل إذا القاتل بلغ قال ل ينظر في صبي أنه ادعى ما قال كنت يوم القتل صبيا أ و مجنونا قال أن لما قتلت كنت ص ب ي ما كنت بالغا أ و كنت مجنونا ما كنت صاحيا وليدم ك ذ ب و قال ك ذ ب هذا كان بالغا أ و لما قتله كان صاحيا فمن الذي يصدى اما ل إ أ ن يكون هناك إ م ك ا ن للدعوه ة أو أ ن ل او إمكان إذا كان عمره عاماً كان لتصديقها عشرين ق انه ل ك ت صبياً أمر محفوظ ن لا ل امكان ت ل ا ا بالسن تجاوز الحالتين أن يبلغ, وإما أن يبلغ بالسن وقد إلى م أريد عليه ل ا ل م ا ض ي نعرفه ص ح صحياً ي ا والآن ا ً و نعرفه د ع أنه ي و مجنون م أمر ما كان ي ق ب ل غير ممكن أ م ا لو عرفنا أ ن ه كان صبيا صبي صغير والصبا نحن عندنا قاعده ا ط ح ا ب ا ل أ ص ل وعرفنا أ ن ه كان مجنونا بالفعل كان كما يدعي وحينما قتل نحن نعرفه انه كان صبي و ا ل آ ن بلوغه شيء طارئ قتله منذ شهر ومنذ شهر ي ح ت م د أ ن ه كان ب ا ر ي ا ي ح ت م د أ ن ه كان صبيا لكن احتمال الصبا غ ا ر د قتله منذ شهر ا ل آ ن هو صاحب لكنه قبل شهر احتمل انه كان مجنونا ح ت م ل انه كان صاحيا البرء م ا يقع في ل ح ظ ت ي ن واحده قال نعم اذا قال كنت يوم القتل صبيا او مجنونا صدق بيمينه ان امكن الصبى و ع ج د الجنون طبعا هذا بالنسبه للقصاص كلام على القصاص متى يعتبر قاتلا يقتص منه الحدود تدرون بالشبهات واقل ما يكون في هذا ش ب ه ه فصدق بيني ن إ ن أ م ك ن الصبا وعهد الجنون ولو قال أ ن ا ا ل آ ن صبي قال أ ن ا ا ل آ ن صبي ما قال كنت صبيا ص و ر ة س ا ب ق ة في اعتماد أ م ا قال الآن انا صبي طبعا البلوغ له علامه وسائل يعرف بها ف إ ذ ا أ م ك ن ت دعواه ف إ ن ه يصدق ويقبل كلامه ولا ا قال لأن الصبى يحلف لأن لك م يحلف لماذا لا يحلف قال ا لأن ل حتى ل لماذا يحلف ف ح يثبت أ ن ه صبي ف إ ذ ا ثبت أ ن ه صبي معه ا فائده من يميني لانه وليث ل الصورة آ ل ن صبي فإذا حلفنا م ع ا ل يمينه ما تعمل شيئا الصبي لا ي م ي ن له ولذلك ما نحلفه ما دام الطبا ممكن وعندنا وسائل يمكن أ ن يعرف بها أ ن هذا ا ل إ ن س ا ن صبي أ و بالغ إ ذ ا ن ب د أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن مكلفا ب أ ن يكون بالغا عاقلا ف إ ذ ا قتل الحربي في ح ا ل ث ر ا ب ت ه قتل إ ن س ا ن قتل مسلما قتل ف ا س ر ا قتل في حال الكفر ح حال ا ا ب في ل ثم بعد ذلك أ س ل م لما قتل كان ب ا ذ غ ا عاقلا ولكنه كان حربيا قتل مسلما أ و كافرا ثم بعد ذلك أ س ل م هل يقتص منه قال لا يقتص منه ل أ ن ه لما قتل قتل بناء على معتقده في تلك ا ل ح ا ل ة الراهنه كان في ح ا ل ة الحرابه كما قتل كثير من اصحاب ل رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من المسلمين قبل ا ل إ س ل ا م فلما أ س ل م و ا لم يقتص منهم رسول الله صلى الله, الله عليه وسلم على ر أ س الوحش الذي قتل ح م ز ة رضي الله تعالى عنه قتله في ح ا ل في ح الحرابه ة ا وبعد ذلك أ س ل م ولم يقتص منه النبي صلى الله عليه وسلم ف إ ذ ا ننظر إ ل ى ا ل ح ا ل ة ا ل ر ا ه ن ة التي قتله, قتله بها ا ل آ ن مسلم و ا ل إ س ل ا م يجب ما قبله ولذلك قال ولا قال قصاصة على ح ر ب يجب ا قال و ي على المعصوم ب إ ي م ا ن أ و أ م ا م ي ع ن قلنا المعصوم إ م ا أ ن يكون مسلما و إ م ا أ ن يكون م س ت أ م ن ا إ م ا ب ا ل ج ز ي ة و إ م ا بالعهد ف إ ذ ا قتل ي ج ب عليه اقتصاد سواء كان مسلما أ م كان ذميا أ م كان متجرا وكذلك المرتد يجب عليه لأنه ما زالت ما يعني آ ث ا ر ا ل إ س ل ا م م ت ع ل ق ة به ا ل م ر ت د ما يعتبر كالحرب اذا ل ح ر ب إ أ س ل م ما تجب عليه ا ل ص ل ا ة التي تركها ما يجب عليه الصيام الذي تركه ما يعاقب بالزنا الذي فعله اعماله كلها يجبها ا ل إ س ل ا م يجب ما قبله أ م ا ب ا ل ن س ب ة للمرتد مازال فيه عرقه ة الإسلام ف ا ل آ ن هو ك ا ل ك ا ف في ر بعض ا ل أ ح ك ا م ولكنه بما أ ن ه كان مسلما ف إ ن ه يطالب بقضاء ما فاته من الصلوات إذا إلى, إلى الإسلام رجع وقضاء ما فاته من الصيام وما شابه هذا من ا ل أ م و ر ف بل فرق ما بين المرتد وما بين الحرب فلو فإنه فإنه فإذا قتل المرتد إنسانا فإنه يقتل به الحرب ما يقتل ولكن المرتد إذا قتل فإنه يقتل فإذا الحد على المسلم أقمنا إنسانا ما إذا به و ق م ن اذن الحد الزم على بالنسبه للقاتل شرط اول ان يكون بالغا الشرط الثاني ان يكون عاقلا الشرط الثالث ان يكون مكافئا لان القطاط شرط ان يكون القتل عمدا عدوانا لمكافئ فاذا قتل غير كفء له فلا يقتل به فيشترط بالمكلف حتى يكون قاتلا أن يترتب عليه القطاط أ ن يكون مكافئا للمقتول ف إ ذ ا لم يكن كفء للمقتول فلا يقتص منه وبناء على ذلك لا يقتل مسلم بذمي ولا يقتل والد بولده ولا يقتل حر بعبد طبعا هذا يحتاج منا إ ل ى شرح طويل ولذلك سنرجوه إ ل ى ا ل د ر ت القادم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم